والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها بان انها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقان فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيانا فكذ ابوق فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدم بهم فسواها وما يخاف عقبها